الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سماحه الوالد المفتي السابق الشيخ عبد العزيز ر ح م ة الله عليه ر ح م ة و ا س ع ة كان يحمل نفسا ك ب ي ر ة وليس الحديث ا ل آ ن عنه وهو أ ه ل يتحدث عنه لكن س أ ل ه أ ح د تلامذه ت بماذا وصلت إ ل ى هذا م ح ب ة ه ا ل ن ا س لك قال لا أ ح م ل على أ ح د من المسلمين غلا وما سمعت خ ص و م ة بين اثنين إ ل ا س ع ي د في ا ل أ ص ل ح إ ذ ا كانت النفس م ش ر ق ة أ ق ب ل ت النفوس عليها نفوس لها إ د ر ا ك ا ت غير الحواس ف أ ح ب ت ه القلوب و أ ق ب ل ت عليه ل أ ن ه كان بهذه ا ل م ث ا ب ة ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن بعض أ ص ح ا ب ه ا ل أ ك ا ب ر علماء من أ ص ح ا ب شيخ ا ل إ س ل ا م على ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ماذا يقولون يقول أ ح د ه م وددت إن اني لاصحابي مثله لاعدائه وخصومه يقول يا ليتي ل أ ص ح ا ب ي مثل شيخ ا ل إ س ل ا م ل أ ع د ا ئ ه لا ويقولون في حده هذا مع ا ل ح د ة